وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقَ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ خصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بوا بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي لوتسعون تسع تسعون نعجة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 وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ما يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى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 إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عند ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقى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 لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادا ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا موتسلوب بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَنْ لَوْ مِثْلُهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الألحاب.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 عدن مفتحة له الأبواب جنة عدن مفتحة له الأبواب مأكين فيها.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 شر مآب جهنم يصنونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكل يزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إن إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أن هذا، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زابت عنكم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار حب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الوفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلا أنما أنا نذير قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي لا يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثه قال فإنك من المضادين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أروع منهم مجمعين إلا عبادك إلا عبادك إلا عبادك, عبادك منهم المخلصين قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لأملأن جهنم, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ <تصفيق>